117. فتتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 119. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض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 افمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشقون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين Qul, innama العلم عند الله, وإنما